صلاة بالسلام المبين لنقاط التعيني يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقاط التعيني Nabiun kaa nä, asla taquini, minuahdi kun, fayakun yzrami. Nabiun kaa nä, asla taquini, minuahdi kun, fayakun yzrami. Fala. لنقاط التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقاط التعين